بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما روى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره َِ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا ف ت د ل َّ ا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 م و ل و ع ه النابلسي للعلوم ك من ملك في الاسلاميه س م و ا ت اسماء ي ئ الله لمن الحسنى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 أ م لم ي ن ب أ بما في صحف موسى و إ ب ر ا ه ي م الذي وفى أ لا تزر وازره وزر اخرى وان ليس للانسان إ ل ا ما سعى وان أ سعيه سوف يغى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان إ ل ى ربك المنزل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 و أ ن ت م سامدون فاسجدوا لله واعبدوا